R provinztisen abban állj её csükkростad. De nemartamom, hogy megállключ 라ia iszük aivilanc terrorizmuset جواز الاختيار مع انك مقلو من الاجتهاد والتفريغ ليس انتم قطعي لو كانت من قطعيات لم يستحق الاجتهاد او التفريغ فيه من سياتي سعيد لا تقليل الخطايا، لكن جواز الاحتياطات. وليس مسألة الحرامية. وأنه هنا محل الطلاب كما مقص عليهم الزوجات والأمهات والأمهات والأمهات من والأمهات والأمهات والأمهات والأمهات والأمهات والأمهات والأمهات والأمهات والأمهات والأمهات we moeten iets leren. We moeten ons kunnen ontwikkelen. Waar we moeten leren, gaan we ons ontwikkelen. En ze hebben zich aan die regels We moeten iets leren. Wat het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat het? Wat سوء بذلك أن المكتب في الخلال والمفاق والمكتب في القطر على المفاق الثالث يحكي بميس ان أن المكتب لكي يشير إليه الفاق والخلال والمفاق فقال بأن خلال الذي مصدره المفاقي الآن أمد كبير لهذا المقام كون مساله خلافيه لا يعني عدم الجواز وكو ن مساله لا يعني الجواز بل وعدم الجواز لا يترتب على كون المسألة اتفاقيه او خلافيه صيغه الاتفاقيه قد يوقع عليها اذا خطا او تاريخ بشهده ويقلد صيغه المساله الخلافيه لا كن وقع فالمدار ليس مدار كون المساله خلافيه او فاقيه وحتى لو كانت المساله فاقيه لكنه ما قطع بها إذا عليك مشروع القليل أو, او كانت المساله خلافيه لكنه قطع بها لا صح لاي شئ تصور السيد الحكيم ان مقصود صاحب عروه من كلمتي ان المساله خلافيه هو ان النكت مدار الخلاف المساله على الخلاف بينما الضادر أن مسوي الصحبة رضي الله المسألة ليست قطعية تدريجية لأن المسألة يعني ليست المسألة قطعية تدريجية حتى لا يصح الاشتباه في القطعية. وهي مسألة نظرية تابعة للقطعية بعد القطعية. الله أكبر الأول الذي يذكره. الله أكبر. منا أننا يراهما قد تنقل من أخوائف وقت اشتعاد التقليل مسألة نظرية وليست قطنية إما أن يحتاط في هذه المسألة أو اشتعاد لا مجال ان يحتاط في مسألة جواز الاحتياط فإن الاحتياط في مسألة جواز الاحتياط ثمان يكون بالعمل أو بالترك او الاحتياط في جواز الاحتياط اما بالعمل بان يحب يحتار واما بالترك ان يحبها. فان اختار جانب العمل يعني أن يعمل في الاحتياط المفروض ان الاحتياط هذا عليه مشكلاته لا يقطع مفروضه اذا وكبار ما أمس من أن بعضهم اشترق وزوم الانبعاث عن البعث المعلوم ولا يكفي الانبعاء احتمال البعث وبعضهم طالف الاحتياط المستدد من الاتقرار بأنه ذاعب وعبث بأمر المولاد وبعضهم يشترق قصد الوجه التمييز فلو أن الإنسان احتاط في مسألة جوال الاحتياط وعمل الاحتياط لا يكون هذا الاحتياط موافعا بالواقع الاحتمال ويكون الاحتياط على خلاف هذا الاحتياط ولا يقضى لأن هذا الاحتياط مواطن من الواقع إلا عندما يعتبر أصدر إلا عندما هذا الاحتياط على تنظر وليعتم بأمر المولى أنا الاندفاع عن البعث المعدوم وحيني لن يكون الاحتياط على أخذها بالرحلة وما لو اختار كان بالترك ولكن أنا ما هي بالاحتياط جارز أولاد الاحتياط أن أترك الاحتياط ولا الاحتياط الاحتياط في العمل بالاحتياط لا تترك الاحتياط باعتبار أن الاحتياط مهما كان طريق موجم للعمل وقت <تصفيق> بينما طريق الاجتهاد والتقريب ليس طريقة موجباً للعلم لأداء الواقع الاحتيام مهما كان الخلافي هو طريقاً موجباً للعلم لأداء الواقع المؤمن من العقوبة المحتملية لو كانت هناك عقوبة المحتملية أو بأمانة من هذا فبهذه الحيثيات يكونوا الاحتيام لأنه طريقاً موجباً للعلم لأداء الواقع مقدم على كده يا الذي الريال ده ليه الاحتياط هو هو هو هو هو يستطيع هو هو يبني في جواز الاحتياط على الاحتياط، هو هو هو هو هو هو هو هو هو هذا ما يجب أن تسأل. على الاجتهاد ما يجب أن معنى الاجتهاد والتقيق بالحق يعني يرجع إلى وجدانه يرجع إلى عقله فيرى ماذا لحكم عقل العملي؟ هل يحكم عقله العملي؟ بأن الاحتياط جائز ولو كان الاشتهاد والتقليد ممتنين فواءً استهزمت دكرارا هذا الاحتيار أم لا مستدفع يرجع العقل عملي لينا ماذا حكم عقله العمني بأن الاحتيار جائز ولو بعد أن من الاشتيار يتقي فهذا الحكم العقل العملي هو الاشتهاد فصار بناؤه في جواز الاحتيار على عقل الاشتهاد على الحكم عقله العملي علت عقله العملي أنه يشتهاد فمن حكم عقله العملي بجواز الاختيار ولو مع التمكن من الاختيار والتقليد، هذا الحكمة العقل العملي هو الذي يسمّي اجتهاداً، فصار احترامه اجتهاداً. وإذا لم يحكي معقول الاختيار؟ الاختيار؟ وهؤلاء علماء اجلاء منعوا من الاحتياط واتمكن من الاجتهاد والتقليل فلا يحكم عقلي ولا عملي بجواز احتياطك لذلك يحكم عقلك العني بذلك ونسالكم هل يحكم عقلك العملي بان فتوى الغير حجه ومسك الفتوات ولا حكم عقله العملي بأنه فتوى الغير جاء الجار المعالم تجاه لرجاء العالم هل فإن أفتاك الغير الذي حكم عقلك العملي بالنسبة عن فتوى فإن أفتاك الغير في جواز الاحتياط في عرض الاجتهاد والتقليد فعمل الاحتياط فيكون عمله بالاحتياط ناشئا عن تقليد فتوى الغير وتقليده الغير ناشئ عن فكم حقل العملي بحجية فتوى خير فبالنتيجة يكونهم احتياط ماشر الى اشتهاد جواز لاحقياط مستمد الى فتوى الغي لانا غير عفتاه الجواز المحتوي وحجية فتوى الغير مستند الى ماذا؟ مستند الى حكم عقله العملي بان فتوى الغير في وقد قلنا بان حكم العقل العملي هو اشتهاد فبالنتيجةرجع الاحتياط للاشتياح. هنا ذكر السيد كوسيروف بأن الواقع الآن ما كفيل التقيد بالاستفتاء. لا يوجد الاحتياط ولا تقييد لأنه لا يستطيع أن يعمل بالاحتياط إلا إذا تمكنوا العمل بذلك في هذا ولا يستطيع ان يقلل الا ان يحكم عقله العملي في الجسم بدون غير ففي الواقع الطريق المنحصر في الوصول الى الواقع او في انتقال الواقع هو طريق الاجتهاد وغيره متصرف الان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يقول لماذا صاحب العرواة وصاحب مؤمن صحاوتي يختلف تعبيره وعند تعبيره صاحب وصير المجال في قبل حسن صاحب العرواة يجب على كل مخلفين لم يكون في أعماله مجددا أو مقددا أو محقاقا فاقترض صاحب العرواة أن المقسم بهذه القوة الثلاثة قبيعية مخلافة وهكذا مشاركنا بالصالح وعندما نلاحظ نسيري حسب رسل المجال وحسيري في الزوارة رحمه الله جامع المحكام عنده قال يجب على من لم يبلغ رتبت للإشتهاد أن يكون في أعماله مقلدا أو مقاطا شال إشتهاد صاحب العروة وصاحب المنهاج افترضوا أن المقسل بالطرق الثلاث طبيعية المكلة صاحب وسيلة النجاة وسيلة السلزال افترضوا أن المقسل هو العاني الذي لم يقدر من تلك وصروا بصرق بين الله هؤلاء المكلف باعتبار أنه هذا المكلف ماذا يتبقى ويعيد المكلف؟ لا شيء طبيعي المكلف طبيعي المكلف إما أن يحكم عقله العملي ويعيد المكلف إما أن يحكم عقله العملي بجواز الاجتهاد والتقليد والإحياط فهذا اجتهاد بنفسه ما من حكم عقله العملي طبيعي مكلف، طبيعي مكلف إنما أن يحكم عقله العملي بجواز طرق الثلاثة الإجتهاد والتقييد الإحياء بجواز الطريق الإجتهاد بجواز الإحياء طبيعي أن يحكم عقله العملي بشيئين. فلا كلاما لنا معهدون مستجدون كلامنا نحن المطلون مع من لم يبلغ رطب الاشلاد يعني مع من لم يحكم عقل العملي بشيء هذا كلام من لم يحكم عقله العملي بشيء نخافه قلت بأسفة وأمانه يجب عليك وعلا من حكم عقل العملي بشيء فهو مستجدون خارج عن هذه ثلاثة ولما تقرا عن ذلك من بينه هذه هي المساله المساله المساله المساله المساله المساله الضروريات لا حاجه الى التقييد او الصلاة الصلاه وجود الصوم وجود وكذا في اليقينيات يعني التقييد لكن ما فيه ضروره في ان أنه صلاة الليل واجهة مع أنه وزور صلاة الليل يستخدروا ضروري، كان حدث عدد من الليل وفترى وزور صلاة الليل وانا قطع فيه وزور صلاة الليل وفي لا تقليدها يعني هم قطل جيئه راقية لما يكفي الناس لصادقين يعني صنص الزاعة في المهدى الضوء ويكون مد كثيراً أو كثيراً بموضي عن المعلمين حتى الآن مقالية مخاضية يعني أو يقطع المكلات بمكلات قلية الأنسية المسؤولية أو يقطع المكلات بأمهدئ باسم المخلص لأن فسولة كثير من القطيات عند العوام موجودة ولا يرجعون العلماء العلامة على خطر العثم المخلوم ألا أيها الضروريات واليقينيات مشتركة مع المعنى هو عمار القاتل الضروريات واليقينيات في في العلامة درمان القاتل ما يقطع به المكلف لا تقليد فيه لأن القط حجيته ذاتيه فما قطع به المكلف هو مستند فيه الى حجات الا وهي قاطعه وحينئذ مع استناده إلى حجه الا وهو القط لا معنى بالرجوع الى حجه اخرى وهو فتوى الدائر او قول غيره ثم مشترك الاكثر انواع القاطعه وفي يجب التقليد في غير التقنيات القويات إذا لم يكن شريلاً طبعاً وهذا مفروض عنه إذا لم يمكن الاحتياط وإلا في غيره هو مخير بين خلاة الاشتهاد التقليل والاحتياط وإن أمكن الاشتهاد الاحياط تخير بينه وبين التقليل مبنى هذه المسألة مبنى هذه المسألة الأمام أعصب موجود التقليل كان في مصباح هو الوجود الفكري في ملاك غير قابل للتحميم. في الأمر أن هناك تصويرين لملائكة غير قابل للتحميم، والتصويران هما في عقل ناظري لا في العقل فني. مره العقل النظري يعلم جمالا بوجود احكام واقعية في الشريعه الاسلاميه مقبضه نفسيه على الاستشفاء هو فقط العقل العملي في الزمن تلك الاحكام بدفع الضرر محتال الإسلام غير محترسة للم Bondari�들이 الإسلام ومثل أحكام ليس يحص علي يعلم الطريقة الأحب فهو إنسان غير يتديني الإسلام يعلم, يعلم بوجود وجود الإسلام ولا يعلم دي وجود الشريعة حتى يجعله العلم وإنسان يعلم دي وجود لا يعلم بوجود وجود فهو يحكم وجود الأحكام لانه يعلم دي وجود أحكام من هذا التصور الثاني الانسان الذي لا يعلم اطلاقا بوجود احكام لكنه يحتمل وجود احكام هذا الاحتمال يقوم كذل تماما اننا نرى ان غياب الثقنه الرسول ان الاحتمال الشبهات التكوينيه قبل الحق يجعل هذا صعب الدقته جدا لذا احتملت ان شرب الدخان محرم ام لا قبل الفحص او اجتهاد المجلس ولا يجوز اجراء البراءه عن حرمه شرب الدخان قبل الفحص وإنما يجوز اجراؤها بعد الفحص اذا فحص فما راى فطور في ذلك مثلا ممكن ان تفحصه او اذا كان مشتريا فحصه الادله ولم يجد الا عن حرمه الا لكن احتمال التكليف قبل الفحص مجلس من الجزء قبل أن تقصد نفسه منه منعجز كما أن منجزية العلم الإجمالي بمعنى حكم العقل بلزوم الانتفاد هو منعجز الضرب المحتمال كذلك منجزية الاحتمال من لا عند أن يساعد على الإجمال سمافة الإجمال من فقط العقل البصيرة الاول يقول في مقالة العقل موريج عند إجماله، في مقالة العقل موريج إجماله، لكن في الاتسولين في مقالة العقل موريج بالنسبة لمقالة العقل هل معلوم الإجمال أو غلزوم الكتاب؟ المحتمل من في مقالة ومن أن ملاك وجوب التأثير او الاحتياج او الاجتهاد الوجوب التأثيري للأعدال الثلاثة فالملاك الوجوب التأثيري للأعدال إذن هذا الوجوب فرق لتحدث فرق احتمال فلو كان قاطعا بالضرر أو بعدمه بعدما هذا الوجوب في الصلاة إذن هو قاطعاً بالضبط بعد ما تحدثني يتقليف فيه للك أو يشتلك ذلك للك أو في فيه للك أو القاطع بتقاطع بإباحة شرب المال يحتاجن على طبيعات المخدرين عندما نقول لا تقليد في ولا اجتهاد في ولا احديار في القضعية أصبحنا متقليد من لا تقليد ولا تقليد ولا احديار في القضعية لماذا؟ وعندما ضروريات وعندما ضروريات لا آه القطعية لا اجتهاد ولا تقليل ولا احتياط القطعية ما هو السبب ذلك؟ لأن هذه الأعدال الثلاثة ألا وغير الاحتياط والمجتمع التقليد صرق وجودها الدخيري هو دفع ضرر المحتمال وعما إذا انتهى الاحتمال وحفر القوة. إلا بالحفار أو بعد الهي رحيك لا موضوع جهات الوجود أخرى موضوع جهات الوجود أخرى لا موضوع جهات الوجود أصلا قال مسألة السادعات قال أنت لا تقلق أسنه فالآمن عمل الآمين بلا أخرجين ولا حيارين ما هو المقصود بالمثمر المقصود بالمثمر ليس لقضاء الله بمعنى أن هذا العمل فاسد ولو كان في الواقع مطابقا للأحكام الشرعية وتمشى من قصد قرطيه العبادات الإنسان الغافل الذي لا يشبه في المهارات او في المساكين او في وكان عمله مطابقاً للواقع وقد تنشى من محصد القربة في الأعمال العبادية هل, هل يفضل المطمار على الواقع؟ او أو كان عمله مطابقاً لمن يجب عليه بكله؟ وهو المشهر على الواقع هل يفضل المطمار؟ ينبس المقصود البطلان والبطلان الواقعين كون مع العمل بالواقع حيث يمكن الحكم بالبطان البطلان البطلان العمل كون هذا الصحام طابقتنا في بيبنكم فلقول المعمل العالمي ولا اشتراد ولا تقديدا ولا احتياطا مقابقة بالمقصود وقد تمشى المقصود قربة في الأمم العبادية فإنه يد كيف يمكننا الحكم بالبطان مع مصول هذا المقصود بالمصلاة بالله هو محمد عنه السيد ما بأكمله؟ بمعنى أنه لا يجوز الاقتصار عليه بمقام الانتكار على لم تفشه صحته. معرفة أن يكون لهذا العالم جاء ما لا يجري أخواني. بأنه يجب تشريعات أو تقليد. هه، لا كل هذا؟ أركم جام بسيط. هل يجوا عليه كل هذه؟ لمجرد أن يلتفت، فتكون أعماله باطل. باطل من المقامرين يعني لا يجوز لك أن تقتصر عليها مالا، تقلل أو تشريع أو تحترم. هذا؟ إذن المخصورة للبضلال البضلال الضائمين لأنه لا يجوز لك الاعتفاء بها ما لم تسند إلى خجة فإن العمل بلا خجة راطل يعني لا يجوز. صار عليه وليس لك شيء صحيح وإذن استئلنا من أشجال معه بدأ طابق رأيه إذا طبق رأيه يجبون في أحد هذه الطرق الثلاثة هذا ما معنى حكم العقل بعدم جوان الاتفاة وهو نفس حكم العقل الثلاثة الذي سبقه التقليد التقليد هو الالتزام في بقول بطول معين وإلا مجرد أن ينفزم نفسيا أنا ألتزم نفسياً بأن أخذ بالكتاوى السيد الموضوع وإذا نحتجل الوضعر وقال قتل هالأتزام بالعمل بقول المشتري المرأيين وإن لم يعمل بل ولو لم يأخذ بطوار بعد ما شرح مثالي، ألتزم نفسياً هل ألتزم نفسياً بأن أخذ بالكتاوى؟ نحتجل هذا فإن اخذ رسالك فإن أخذ رسالك وانتدن بالعمل فيها كتاب هذا الكلام وقع عندهن خليل ملاط شئ ما هو أنواع التحليل ثلاثوا في معنى عنوان التقليد ثلاثوا في على أربعة فين. من قول الأول مختار السيد والدولي والسيد وشئ لا والداري والدولي هو البلد مختلف المعنى أن التقليد عنوان عالي فين. سور الله عويدين يعني أعطب خلافك لك خلافك لك أنا حمد مقور مأسين قلنا لا من العناويد المسكية الجوارحية كما تستطيع الله وعليه التقليد من العناوين الحاكيه عن العمل الجوارحي لا من العناوين الحاكيه عن العمل الجوارحي المتقليد ليش لان ظاهره التقليد في الرسول قال لدى ابو الغشاء قال لدى رسول الله عليه والثمن التقليد من العناوين العليا هذا هو المروءه في التقويم مع الحق او الجارح او العمل ما هي التقويم في الالوان يعني الالوان يتعلق بالغيب مثل العلم والصفات الحقيقيه ذات الاواخر لا علم الا بمعلوم ولا قدر ولا رب الا بمقدور ولا رغب الا بضرورتيش ما كان لها تعلق بالغيب اي عناوين اضافيه وثلاث الشجاعه وثلاث مثلا الكرم في حد ذاته عنوانها فهناك بعض العناوين عناوين عقليه دينيه نفسيه وهناك عناوين عقليه ذاته تتوسطون التقليل من العناوين ذاته اضافه لذلك بعد قليل العملية لذلك أسرنا بأسرنا فلنى رئيس من العلامين الواقية إذن لا يوجد أسرنا بأسرنا فالعمل أو الاستناد في مرحب العملية أو العمل اعتمادية من فرصة العزارة أو كما عبر الشيخ دارتي كنم متابعة المجدد في العمل لأن يكون مستردا في عملية الاستنادات على الاستنادات العمال اعمل اعتنادات وعمل من جهه اعتباطية من جهة الفقراء الاجتماس في حيث لكي ازاي؟ الاستناد من الرياض المعنى استناده غير عمي جعل اعمالي في ذنة هذا غير وهذا المعنى هو المناسب للأطلاق في التعارض سيارة في حد يجعل رب يقول في عرضه وهذا ايضا المناسب من اللغوي قال لجل جعل خلادة في عنقه التقليد هو جعله خلادة العنوح فكأنما تقليد المفترد جعله اعماله في عرض هذا maar het dakleem, min jana anu'aan aanhadi, maar taruquen van de maand van derawee van de dakleem. Maar van de jana anu'aan, de maand En illa'a het syruf aanhau al aanhau al aanhau al سهولة إجراء. هل لابد من هذا في مساله وجود البقاء على كثف من الوجود؟ طلقة عدوان التقليب لا يتحقق بالعمل استناداً. اما ما هو الكافي في وجود البقاء جائز بقاء؟ كثف البقاء إن شاء هذا وراء الاول من الاختصار <جتلاح> وسوء الارزق القادم ارمائي الثاني هو اللي اصبح هو صاحب العواقب والظاهر ان السوره في اليمن العواقب ان التقليد والالتزام نفسي كان من يكون على الانتزام النفسي في الأمان وإن ذا يأخذ يسيره لأن يقول للظاهر أنه يتحقق بفتوى المشكل بالعمل أريد أن فتوى بالعمل وإن لم يعمل بعد فاكمل من الخطوة فقط المسأل الجالب قد ترى على هذه الأعجزاء هم رجل وإذا المسألة ايها المؤمنون سيرا الله هو الالتزام اذا تجمعوا ان تخلفوا او اخذوا التكوار من قاعده اه هو يعني لا يذكره الا لا يذكره على التكبير فإذا حقق فتوى عليه الشكلة فإذا أخذت ولو لم يأخذ فتوى فإذا أخذ الرسالة كآ وهو لم يأخذ فتوى لا في أم الوظارة لا تحقق لأخذ يعني يطلع على الفتوى للعالمين لهذا أن بينهما، في أموار من فهم العثم من هذا يرى بأن هذا يرى أن العنوان التقليل هو بمجربات أن يلتنم نفسيان أنا سأشتري رسالة فلان لكنك تتعلم ان تتعلم ان لم ان تتعلم ان لم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ماذا تتعلم ان في ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم لا شيء ولا حتى يفسر. بالنسبة له لو لم يأخذ وهذا يفسر أنه آخذ وليس جاداً ولا ولكن ماذا؟ ماذا أهم؟ الطيب. ولكن نسأله مستمساً للشيخ في السرورة يقول بأننا تصور ضوء عظيم في جسد كبير. قال لو كان التقليد هو العمل اشتناد النفس المستفيد لم يتحقق التقليد ابدا باطلا من وجدان ان التقليد يتحقق في الفارس تستمت لو كان التقليد هو العمل لم يتحقق التقليد الله في لديش كون العقل يحكم بانه يجب ان يكون عمل العامل عن تقليدين او بجلسه العقل وجود كون العمل العامل عن تقليدين معناه ان يتحقق التقليد في مرحله السابق على العمل ويجب أن يكون عمل العام هي عن تقليدين معناه نزول تقع التقليد في مرحلة السابقة وإذا كان لازم هذا الفرح العقلي تقع التقليد في مرحلة السابقة على العمل نجد أول عمل أبل أن نقرر هل هذا العمل عن تقليدين أو ليس عن لا ينتقون بأن أول عمل, عمل تقييد ولم هذا العمل حتى يكون العمل على عمل التقليد. التقليد هذا العمل عن تقييد عمله ليس عن تقييد عمل هذا العمل we zijn de hand van de handel en de klanten zijn tevreden dan worden ze tevreden. Het is allemaal wat er wordt gedaan de mensen en de handel. We de الواجب ورقم العاق هو كون التقليل عن عملين. الواجب ورقم العاق هو كون العمل عن تقليلين.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 حكم بالعاق ليس هو وجود العاق النافذ من الشيء المحرم. ما نحكم بالعاق هو أن يكون على الكل مقارنا للحجاج. ستجد الآن أقليه يأملي أن يكون عملك كل مصافيا للحجاج. ان العمل يعني ان هو العمل الان من يلزم هو العمل مصطلح لا عن عنوان تقليدي ولا يلزم نشطه عن مشكل العمل عن عنوان تقليدي عن يعني لا يشترط تحقق في مرحلة هذا على العمل الذي يقول العمل الناشئ ان ما يكون ان هذه رأي أنه يجب أن يكون عمله كمصاحبا للحجائب والفجة كمسيحة في فيشترض بالعمل أن يكون مصاحبا للتغليم لا بالعمل أن يكون متأثرا زمانا على التغليم ما هو يكون العمل كمصاحبا للحجائب طيب أنا hoe is dat? Maar weet je wat? Als je een manier hebt om een probleem op te lossen, dan is het een manier om het probleem op te lossen. Als je een manier hebt om een probleem op te lossen, dan is het een manier om het واللي بيجي يقدرك فاول على رجع على هل هذا على الطالب للاقتناء بتاع الطلبه كان اول كان شرط على النشر واحد لازم المصاعاده of daar kan het zijn in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 You are over the moon. Celebrate it and have a good time. Okay. Pakai ini kalau ada yang butuh bantuan buat kamu. Oh.